119. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 110. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 124. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا 125. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وَقُلْننا لَهُم لاَا تَعدُوا فيِي السَّبتِ وَآخَضْنَا مِنهُم متَاقًان وَلِظَان فَبِمَا لَقُضِهِم م تَاقَهُم وَكُفْرِهِ بِآياتاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْ الأبَِ أَ بِعيْرِ حَقُّْوا وَقَوْلِم قُلوبُناَا 111. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 112. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 113. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن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 114. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما 115. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 وَأَوْ حَنَ إِلَ إِبِراهِيمَ وَإسماعلَ وَإِسحافَ وَيعقُوبَ وَْأَسْباتَ وَالْأَسْباتثِ وَعسَ وَأَّوبَ وَيونُسَهَارونَ وَسُلَمَانَ وَآنتَن دَودَزَب راء وَررسلَ قَدِقَ صَصْنهُ م لَيكَ مِنْ قَبْ وَرُسُول لم نَفَصص ماَا وَكََّمَ اللهَّهُ مسَ تَثلمَا رُسُلَّ بَشِّرينَ وَمُذِرينَ لِأَلَّ يَكُونَ لَِّا سِعَى اللهَِّ حُجَّةٌ بَعْدَ مُوسُلتْ وَكَانَ اللهَّهُ عزيِيزًا حَكمَا لكن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إلَك.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 يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 110. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله 111. ولا تقولوا ثلاثة 112. انتهوا خيرا لكم 113. إنما الله إله واحد 114. سبحانه أن يكون له ولد 115. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا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 يُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا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 الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَلْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا وَاتَّقُ اللهه إ اللهَّه الله شَديد الععقاب حُرِْمَ عَلَكُم الْ المَيتَةُ والَّمُ وَحمُ الْ الخزير وَمااءُهَِّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه وَْمُن خَلِقَة وَالمَوقُذَةُ وَمُتََدَّةُ وََّ قحَة وَماَا أَكَ السَّبْ إِلَّا ما دكيتم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 يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين واذا كنتم جنبا فالطهروا وَإِن كُنتُمُ النَّظَاءَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم فلم تجدوا ماء صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيََّ مُصعيزًا طَيبًا تَنسَح بوجوهِكُم وَأَذكُم مِنْ ماَا يريد الله لَجَعل عَلَكُم مِن حَررج وَلَ يريد لُطَهِرَكُمْ وَك يريد لُطَهِرَكُمْ وَروتَّ نعممَتَهُ عَلَكُم لاعلكُم تَشقون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 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم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 لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري 119. جنات تجري من تحتها الأنهار 110. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 111. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية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 112. والله على كل شيء قدير 113. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه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 وَجَعَلَكُم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا قوم دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على اجباركم فتنقلبوا خاسرين